اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده لا اله الا انت رب كل شيء ومليك اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجرحه الى مسلم